وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويُميت وله اختلاف الليل والنهار أَفَلَا تَعْقِلُونَ بَلْقَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوْلُودُ قَالُوا أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابَ وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ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 أدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا في ما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومو وراهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقنت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ تَنفُخُ فِيهِمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ لم تكن آياتي تتلأ عليكم فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكن قوم ضالين.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 قال إن لبثتم إلَّا بِثْمٍ إلَّا قَنِينَ اللَّوَ أنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثَوْنَ وَأَنَّكُمْ إلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ